أعوذ الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الإنسان ثوبين ونحن اقره To nie لفضيله <تصفيق> Yeah ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في لقد كنت في غفلة منها رافك شفنا. قد كنت في غفلة القيا في جهنم كل كفار عنيد من ناعل الخير. ما Yeah. <laughs> Oh, يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هل امْتَلَأْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مزيد؟ Ah <laughs> وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ ذلك يوم الخلود Szanowny سبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغوب ومن الليل فسبح وإذار السجد واستبع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ إِلَيْנَا المصير يَوْمَ Je mam też O نحن أعلم بما يقول الشمس والقمر في